لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي و أنا للعلوم الاسلاميه و ن منهم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 ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبي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 فسوف نؤتيه أ ج ر ا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين, والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون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 الذين ك ف ر و ا ي ق ا ت ل و ن في س ب ي ل ا ل ع غ و ت ف ق ا ت ل و ا و ل ي ا ء ا ل ش ي ط ا ن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 خير لمن ا ت ق ى و ل ا ت ظ ل م ف ت ا ل أ ي ن م ا ت ك و ل و ق ي د ر ك ك م ا ل م كنتم و ولو ت في ب ر و ج م ش ي ا ز وإن ت ص ب ه موسوعه ن ة ي ق ل هذه من ن النابلسي ل ه و إ ت ه ئ ة للعلوم ا ل ك س ل ا م ن ي ه ك ا د و ن ي ف ق ه و ن ح د ي ث ا ما أ ص ا ب ك من ح س ن ة ي ل ل ا ل ل و م ا أ ص ا ب ك من س ل ا م ن ي ه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 وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن أ يتدبرون القران آ ن أ ف ل يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا, لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا ا ج ء ه م أمر من الأمن أ من و ا ل خ و ف أ ذ ع و ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن م ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ل الا ت ت ب ع م ا ش ي ط ن إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحرض المؤمنين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 وكان كل الله على كل شيء موسوعه ق النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ش ي م ح س و ع ه ا ل ه ل ا ب ل س ي للعلوم ن ك م إ ى ي ا ل ق ي ا م ة ل ا ر ي ب ف ي ه ومن أصدق م ن الله حديثا